أداء ما كانوا به يستهزئون أو لم يروا إلى الأرض كم أمبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ ٱئْتِ ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُوا ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف ان يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا انا معكم مستمعون فأتي فرعون فقولا إن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 قال فعلتها اذا وانا من الضالين ففرغت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين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 قال لئن اتخذت إلها غيري لاجعلنك من المسجونين قال اولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين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 قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزه فرعون إنا لنحن الغالبون فالقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يفكون.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 لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إننا إلى ربنا منقلبون إننا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا كنا أولى المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشربمة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 فَفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً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 إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أقوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين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 فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشفون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم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 وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين اتبنون بكل ريع ايه تعبثون وتتخذون مصالح لعلكم تخلدون واذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إِنْ أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا عذت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم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 لَكُم رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُ اللَّهَ وَأَطِيعُونَ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنَّ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ أَتُتَرَكُونَ فِيمَا هَٰهُنَا فِي جَنَّاتٍ وعيون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 قالوا لئن لم تنته يا نوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين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 مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون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 فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سمين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم وما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تمزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون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 تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغارون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون